الذي جمع مالا وعدده يحسب ان ما له اخلده كلا ينبذن في الحطمه وما ادراك ما الحطمه نهر الله المقدر الذي تطلع على الافئده انها عليهم مقصده سيال نجم ممدد بسم الله الرحمن الرحيم الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيل الم يجعل كيدهم في تضليل وارسل عليهم طيرا ابابيا رَمِيهِم بِحِجَارَةٍ مِّن سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُولٍ